وَظْرِ بَلَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابِ الْقَرِيَةِ إِبْجَاءَ الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلَ اللَّهُ إلَيْهِ مُثْنَيْنِ فَكَذَبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إلَيْكُم مُرْسَلُونَ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 قالوا إننا طيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم من دعاب أليم قالوا طائركم معكم أإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون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 Atehi'den Allah'tan başka bir Allaha inip, onu kulluk etmek isteyenler, Allah'tan başka bir Allaha inip, ربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون بما غفرني ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جنبه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 وأخرجنا منها حببا فَمِنْهُ منه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعنب وفجرنا وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أ يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومن أنفسهم ومن ما لا يعلمون وآية اللهم الليل نسلخ منه إنها رف إذاهم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها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 وآية لهم أن حملا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون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 وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطَعِمُ مَلَلُ وَشَآءَ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِن أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ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 إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ولا تجذون إلا ما كنتم تعملون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 فَمَا اسْتطاعُوا مضيا وَلَا يَرْجِعُونَ وَمَنْ نَعْمَرُهُ نُكِسُهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ لينظر من كان حي و الْقَوْلُ القول على الكافرين أ يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدنا أنعاما فهم لها مالكون وذل الله لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون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 وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نار فإذا أنتم فإذا أنتم منه توقدون أ وليس الذي خلق السماوات والأرض مقدرا على أن يخلق مثلهم